www.attableeg.com The Reviver of Iman Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah الذي منا على عباده المؤمنين بدين يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم وأوجب عليهم أن يكونوا إخوانا للحق ناصرين وفي سبيل إقامته وإزالة ما يحول دون تحقيقه متعاونين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وعد بنصر الحق وهو أصدق القائلين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جمع الله به بعد الفرقة وألف به بعد الخلاف ونصر به بعد الزلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين ومضمار المتسابقين الدهر الذي يختلف الناس في استهلاكه اختلافا كبيرا فمنهم من يستهلكه في طاعة مولاه وإصلاح أمته وهؤلاء هم الرابحون ومنهم من يذهب عليه ثبهللا ومنهم من يستهلكه في معاص الله وإفساد أمته وكلاهما من الخاسرين أقسم الله بهذا العصر على أن كل إنسان من بني آدم فهو في قيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرف وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة أحدها الإيمان ويشمر كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع الثاني العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا الثالث التواصي بالحق وهو تواصي على فعل الخير والحس عليه وترغيب فيه الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الفعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله والتواصي بالحق وتواصي بالصبر يتضمنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها فلقد جعلنا الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس وبين أسباب ذلك فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاتقوا الله أيها المسلمون وحققوا هذه الفضيلة التي فضلتم بها على العالمين فأمر أيها المسلم بالمعروف وانهى عن المنكر واجتمعوا أيها المسلمون على ذلك وأصلحوا أنفسكم وأهليكم مجيرانكم وعلموا أنه مجتمع قوم على حق بنية خالصة وعمل صالح إلا كل الاجتماعهم بالنجاح وحصلوا على مقصودهم ولن, ولن يتخلف النجاح عنهم إلا لأحد أمرين إما نقص في إخلاصهم بأن يكون لأحدهم غرض وإما لخلل في عملهم بأن لم يسلكوا الطرق الموصلة إلى المقصود على وجن صحيح واعلموا أنه ما قام أحد بأمر يريد به ثواب الله وإصلاح عباد الله إلا أعطاه الله ما تمناه عليه من الثواب سواء حصل إصلاح الغير أم لم يحصل إذن فلأجدر بنا أن لا نتوانا وأن لا في العمل على ما يصلح العباد والبلاد راجين بذلك ثواب الله خاصدين به إصلاح أنفسنا وإصلاح عباد الله لأننا إذا سلكنا ذلك فنحن بحول الله رابحون ومن عذابه وعقابه ناجون إن شاء الله تعالى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> www.attableek.com The Reviver of Iman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 أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان الله كما يكره ان يلقى النار ومن تمسك بسنته عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد ومن أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤثمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما وإذا رأيتم الذين يصبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم ولو كنتم متخدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكنه أخي وصاحبي وإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ولكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وإن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وفاطمة بضعة مني وسيدة نساء أهل الجنة وسيد الشهداء حمزة اللهم اغفر للعباس وولدي وجعل الخلافة باقية في عقبه رضوان الله عليه المجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقوا الخير كل الخير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا وتجانا وأهلنا ومالنا اللهم اصر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم اصر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خذفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم من أن نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا تسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت اغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما فعلنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيطنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأعظم وأكبر سفوق سيديون مكمل فرما مل ملك أكررهم أقلي سفوق فرما مكمل كله Please complete the safs in front first. Make sure there are no gaps between the shoulders. Make sure the surface is perfectly straight. Please do not start a saf until and unless the one in front is complete. استووا واستقيموا واعتدوا يرحمكم الله تراصوا سد الخلال آجان بجلح Agli saf mein jagah hai pehle usko pur kar liya jaye sunne tarika yehi hai Allah taala ko wo kadam bahut pasand hai jo ke sab ko mukammal karne ke liye uthta ho Allah subhanahu wa taala loves that those steps that are taken to complete a saf to safon ko mukammal kar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 Qad qametis salah, qad qametis salah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamim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 فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصطى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمطيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر Al-Fatiha. Al-Fatiha. Samia Allahu li hamidah. Allahu akbar. الله هو الله هو الله هو slash السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أستغفر الله استغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم